اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد كنا ايها الاخوه الاحبه يعني نتحدث عن اسمي القوي المتين سبحانه وتعالى الآن أرخص إن شاء الله عز وجل ما تقدم في الدرس الماضي لعيد ما تبقى ذكر المصنف أن اسم الله عز وجل القوي يعني ورد في عدة مواضع من القرآن الكريم وذكرت حقيقة يعني من المفيد جدا ان يستقرئ ويستقصي ان يستقرئ طالب العلم ويستقصي هذه المواضع مع ذكر السياق مع ذكر السياق ذكر السياق وبعرض الكلام كلام رب العالمين في موضعه مع ذكر اسم الله عز وجل فهذا يجعل الانسان يفهم الامر يعني فهما طيبا و ازداد تعليماً للخالف سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف يعني هذه المواضيع وكذلك قال اسم الله المتين لن نرد إلا في موضع واحد مقروناً بوصف الله عز وجل بأنه ذو, القوة بأنه ذو القوة قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكان هناك الكلام حول معنى المتين انه شديد القوه ومعنى القوي الذي لا يجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد ينفذ يعني امره ويمضي قضاءه في خلقه وكان هنالك بعض الادله المتعلق بذلك يعني كان استرسال وبعض الاوصاف التي تجعل الانسان يفهم ما معنى القوي ما معنى القوي وذكر المصنف حفظه الله عز وجل يعني شواهد قوة رب العالمين تبارك وتعالى شواهد هذه القوة ودلائل هذه القدرة ذكر من ذلك نصرة الله عز وجل لأنبيائه عليه السلام وتأييده لأوليائه في قصص الأنبياء وذكر من شواهد القوة إهلاك الله عز وجل للظالمين وانتقامه من المجرمين واحلاله بهم أنواع العقوبات وصنوف المثولات كذلك ذكر من شواهد قوته عز وجل قيام السماء والأرض بأمره تبارك وتعالى وحفظه لهما ولا يؤوده وحفظهما وهو العلي العظيم لا يشق عليه لا يثقله لا يكرثه سبحانه وتعالى كذلك من شواهد قوته أن الرزق بيده عز وجل يؤتيه من يشاء الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين كذلك ذكر من شواهد القوة أنه لا مفر إلا إليه ولا من جاء العبد ولا من جاء منه إلا إليه سبحانه وتعالى كذلك أنه الفعال لما يريد كما قال الله عز وجل والله الفعال لما يريد وأنه القاهر لكل شيء أنه يدين له وكل شيء يخضع ويذل سبحانه وتعالى آه آه كذلك يعني كان الكلام حول لا حول ولا قوة إلا بالله فهي لها علاقة وثيقة باسم القوي بسميه الله القوي لا حول ولا قوة إلا بالله فإيمان العبد بهذا الاسم القوي يعني يثمر فيه انكسارا بين يدي الله يثمر الخضوع لجانبه الخوف منه اللجوء إليه حسن التوكل عليه على القوي الاستسلام لعظمته كان إنسان يعني ولد لاب حاكي قوي غني صاحب قرار ليس بضعيف وعنده مجموعة من القادة وعنده الأسلحة وعنده المحصنه المحصنة تهاب منه فهذا الأب أقول لك والله أنا الحمد لله أطمئن لأن والدي يحبني ويدعمني ويعطيني أليس تذلك فكيف بمن يأوي إلى يعني ركن شديد كيف بمن يفوض الأمر إلى القوي المتين العظيم العزيز جبار سبحانه وتعالى لذلك يعني هذه لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة جليلة الشأن كبيرة القدر عظيمة الأثر لذلك في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كنز من كنوز ايه الجنة حديث آخر وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش فأعجبني قول لأحدهم ذات يوم قال هل يعني احنا وصلنا عندهم إن شاء الله قوتي أن الفعال ما يريد تعدين الآن نقف عندها ونقرأ إن شاء الله عز وجل ومن خلالها أعيد هذه العبارة التي أردتها يعني كلمة الإعجاب بلغنا عند قول المصنف ومن شواهد قوته أنه الفعال لما يريد ومن شواهد قوته عز وجل أنه الفعال لما يريد كما قال الله تبارك وتعالى فعال لما يريد لا يقع شيء في هذا العالم من حركة أو سكون أو خفض أو رفع أو عز أو ذل أو عطاء أو منع إلا بإذنه. هذه العقيدة التي ينبغي أن تكون عقيدة راسخة أنه الفعال ما يريد لا يقع شيء في هذا العالم من حركة أو سكون أو خفض أو رفع أو عز أو دون أو عطاء أو منع إلا بإذنه. طبعا نظريا الكل كل من يقول لا الله يقول هذا الكلام. الآن عند التطبيق العملي. أه حتى الكافر يقول ان توحيد الربوبيه نعم نعم ولكن يعني مع بالغ الاسف حين حين التطبيق الامور تختلف الأمور تختلف في ميزان القوه في ميزان استجلاب النصر في في ميزان دفع الهزيمه في ميزان استجلاب الرزق والله عز وجل قوي في منحه الرزق سبحانه وتعالى قل لك طيب يا أخي كيف أترك البنك الربوي هذا كيف أترك البنك الربوي من يرزق الأطفال من يدرس الكبار إذا لم يقولها بلسانه يقولها بلسان الحال أين الاعتقاد واليقين هنا بقوة رزق رب العالمين وأنها القوي غير العاجز افحسبتم انما خلقناكم عبثا الله عز وجل يعني عاجز عن رزق الانسان حتى العوام سبحان الله يقول لك يعني اللي, اللي خلق الفم غير عاجز عن خلق الرزق يعني هكذا العوام العوام يقولونها آه. اللي خلق الفم غير عاجز عن ايه عن خلق الرزق له يعني فيما يقتضيه النظر ايهما الاصعب خلق الفم فيما يقتضيه النظر وكل شيء يعني هين على الله ما في شيء صعب لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الارض ولا في السماء طلب العز طلب الذل القوي في في في بالفعل في تحقيق العز والذل كما قلنا يعني ذكرنا هذا الحديث قل اللهم مالك وهو طبعا ايه من القران وهي كذلك من يعني في النصوص النبويه اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ايش يعني تنزع الملك ممن تشاء لان الانسان يمسك بالملك بكل قوه ولكن ينزع بكل سوء اليس كذلك لان الله عز وجل هو مالك الملك, هو مالك الملك. وكل شيء بيده سبحانه وتعالى وكما قلنا مرارا وتكرارا في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اذكار وعقيد وقناعة يجب أن لا تفارق المسلم ثوابت ثوابت إن شك فيها فهو يعني عياذ بالله من الخاسرين يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب بل قهر كل شيء ودان له كل شيء خضعت له الرقاب دارت له الملوك كما قال تعالى ألا له الحلق والأمر أي الملك والتصرف تبارك الله رب العالمين وقال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم كل شيء تحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى وملكي وتصرفه فإذا فتح الله للناس من رحمة لا يستطيع أحد أن يمسك هذه الرحمة وإذا أمسكها فلا يستطيع أحد أن يرسل هذه الرحمة وقال, وقال تعالى يدبر الأمر يقضيه وحده يتفرد في, في تدبير الأمر وفي قضائه عز وجل ما من شفيع إلا من بعد إذنه يعني إلا من بعد أن يأذن في الشفيع من الذي يشفع عنده الا باذنه طبعا الان بعض الناس يجعل لنفسه سبحان الله القدره على الشفاعه والقدره على ادخال الناس الجنه وادخال الناس النار حتى قال بعضهم وهذه تكلم يعني تكلمتها اكثر من مره ولا حول ولا قوه الا بالله نقلا عن بعض يعني هؤلاء الاغبياء قال أحدهم تركت قولي للشيء عشرين سنة تأدبا مع الله تعالى تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين عاما تأدبا مع الله عز وجل هل بقي من ادب أين من أدد إيمان هذا أن الله عز وجل الواحد القهار المتفرد بالقهر والملك والتصرف وقال أحدهم كذلك من هؤلاء الأغبياء المغرورين الخاسرين الهالكين وددت لو أن الله عز وجل أدخلني النار حتى أقلبها إلى جنة وخضرة عياذا بالله الله عز وجل ما هو قابل أنه يدخله إيش النار شوف بس لو يدخل النار عياذا بالله إن شاء الله ولا حرق حتى قريبها إلى جنة الخضر أي إيمان بأنه عز وجل الفاعل لما يريد أي إيمان بأنه الواحد القهار أي إيمان بأنه يعني على له الخلق والأمر والمتفرد بهذا الأمر فبعض الناس الآن يعني قضية هذه الشفاعة عنده يعني أمر يعني محتوم ولازم وأكلوا وشربوا أكلوا أموال الناس وانتهكوا الحرمات، واستحلوا الفروج تحت عنوان جنة امتلكوا محتيحها ونيران النار استطاعوا إبعاد الناس عنها ونزلوا الناس بالمنازل كما يشاءون وكما يهوون ولا حول ولا قوة إلا بالله بالفعل استحلوا الأموال واستحلوا الأعراض واستحلوا الفروج وعياذا بالله تعلمون هذا الكلام واضح واضح جدا وأمنوا مكر الله أمنوا مكر الله سبحانه وتعالى إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون هذا وإن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجانب الانكسار والخضوع لجانب الرحمن خوفاً من الله عز وجل لجوءاً إليه وحده إحسان التوكل عليه الاستسلام لعظمة رب العالمين تفويض الأمور القوي للمتين التبرع من الحول والقوة إلا به إيمان العبد بالقوي بالمتين يثمر هذا الانكسار بين يدي القوي الخضوع لجانبه الخوف منه اللجوء إليه مش التوكل عليه الاستسلام للعظمه اما اذا كان الانسان يعتقد بانه قوي و... ومن الجنه وبضمن الجنة لا لنفسه ل... لنفسه فحسب بل للآخرين للاخرين يصنف الناس في الجنه وبل يدخل الناس في النار يدخل افضل الصحابه وللعزم من الصحابه رضي الله عنهم يدخلهم في النار ويدخل الزنا والملاحده وأهل الفحش ينزلهم أفضل المنازل في زعمه هذا هو الضلال المبين ولهذا كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جليلة الشأن كبيرة القدر عظيمة الأفضل لا حول ولا قوة إلا بالله قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يا عبد الله ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة وأعجبني احدهم كان يا هل حصلت على القصور هذا اليوم يعني بنيت هذا اليوم هل زرعت في هذا اليوم هل حصلت على الكنوز في هذا اليوم هل حصلت على الأسجار في هذا اليوم وإنما هو يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ هو الله أحد عشر مرات بنى الله له إيه نعم في الجنة هذا إذن هو يبني القصور في الجنة من قراءة سورة الإخلاص والكنوز هل حصلت على الكنوز قل لا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك غراس الجنه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر الانسان جيد كل يوم يبنيه يبني له القصر او القصور ويضع فيها, فيها الكنوز بهذه الالفاظ التي تجامع المعتقد عنده معتقد العقيده الصافيه الراسخه لا حول قل لا حول ولا قوة إلا بالله قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة اي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى وقيل معناه لا حول في, لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله ما في حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا, إلا بالله وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته وهذا كله يفسر بعضه وبعض لا تعارض ولا تناقض بعضهم يعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة وبعضهم بالحولقة زيادة فائدة لغوي يعني بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالحوقلة مثل البسولة بالحمد لله آآ والحي على الصلاة بإيه بالحي على فيعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة وبعضهم بالحولقه وبالأول جزم الأزهري والجميع وبالثاني جزم الجوهري للحولقه على كل حال احنا خلينا نجزم مع ايش الأول والجمهور اللي قال بالحوقلة كلمة لا حول قوه إلا بالله كنز كنز إخواني واحيانا يبتل الانسان بامر يعني لا يعجبه من الابن من الابنه من الجار من الصديق من التلميذ من الموظف من المسؤول فبعض الناس يعصب ونرفز وسب ويشتم خسر خساره كبرى ربما يظلم في هذا من خلال هذه إنسان انسان اخر ولا حول ولا قوه الا بالله هذا أبتلى الله عز وجل بهذا الظلم ولكن حصل على شيء عظيم جدا وهو إيه؟ كنز من كنوز الجنة من تحت عرش الرحمن فهذا هذه نعمة ساقها الله عز وجل للإنسان ربما احيانا إنسان يغلب أو يغش بمبلغ إيه؟ يعني هذا المبلغ قدره مية دينار، هل إنسان فيه في ألف دينار، في أقل، في أكثر، هل إنسان قد يكون عنده وضع يعني مبلغ عشرين دينار يأثر عليه أقل من ذلك. فلا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أيهما أغلى؟ العشرون أم الكنز الجنه الألف أم كنز الجنة؟ إذن هذه رأيي. إحنا ما نقول الله نسأل الله الابتلاء. لكن من ابتلي فصبر وتوفر بهذه الالفاظ هذه نعمه من رب العالمين الحصول على الكنوز والانسان قد يبتليه الله عز وجل بابتلاء اذا سبقت من الله عز عبد المنزله يعني ما بنته بالعباده ابتلاه الله به بما يكره بما يكره فالصبر على ما يكره هذا يرفع له الدرجات وقوله لا حول ولا قوه الا بالله يرفع له ايه هذا يجعل له يعني الكون الكنوز عند الله سبحانه وتعالى لانه حينما يقول لا حول ولا قوه الا بالله فانه قد اسلم واستسلم اسلم واستسلم اذا لا حول ولا قوه الا بالله هي كلمه اسلام واستسلام تفويض وارتجاء تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله يعني لا يظنن الإنسان ان والله ما شاء الله هو في بيئة صالحة ووفقه الله عز وجل للصلاة وللايمان لحضور الدروس هناك من أبناء الأنبياء كانوا إيش عاقين وكانوا كثفان قبل كل شيء كانوا عاقين من زوجات الأنبياء كانوا على ومن زوجات امرأة فرعون ماذا كان نعم فالحول والقوة بيد الله سبحانه وتعالى فمن ثمرات هذه الأمور أن الإنسان قد يستفيد أحيانا ينزعج يريد أن يكون الهدى يعني للزوجة يريد أن تكون الأمور للأبناء يريد البنات يريد الأمة فيرى وينزعج انه ما في تجاوب فقل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لا. هذا كله إيه؟ عبارة عن كنوز وهي كلمة إسلام واستسلام وتفويض والتجاء وتبرئ من الحول وتبرئ من الحول والقوة إلا بالله وأن العبد لا يملك من أمره شيئا وليس له حيلة في دفع شر إيش العبودية العبودية أن تعتقد أنك ضعيف وفوت الأمر إلى القوي العظيم فهو هو ونحن نحن هو الخالق العظيم الرب القادر ونحن الضعفاء العبيد العاجزون الأذلاء فهذا هو حقيقة هذا اعتقاد وليس له حيلة في دفع الشر ولا قوة في جلب خير إلا بإذن الله ولا تحول للعبد من معصية إلى طاعة ولا من مرض إلى صحة ولا من وهن إلى قوة ولا من نقص إلا إلى إلى زيادة إلا بإذن الله كذلك لا قوة يعني للعبد ليس هنالك من قطن العبد على القيام بأي شيء مشوني إلا بإه إلا بالله هذا تفويض استسلام استسلام ايش الاسلام استسلام لله لا حول ولا قوه الا بالله يعني من هذا المعنى ومن قال هذه الكلمه محققا ما دلت عليه من التوكل محققا ما دلت عليه من التوكل والتفويض وحسن الاتجاه هدي ووقي وكفي وكان من اقوى الناس قلبا واحسنهم حالا ومالا وفي الاثر من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله اوثق منه بما في يده الذي في يد الله هو أوثق مما إيه؟ في يدك لأن الإنسان ربما يعني تنزع نفسه من بين جنبه ولا يستطيع أن يأكل اللقمة لا يستطيع أن يأكل اللقمة وذكرت لكم ذات يوم ذلك الرجل جماعة اللي كانوا في السجن كان رجل يعني ذلك الرجل الملحد عياذا بالله واخذ يتحدى ومسك حبة الموز وقشرها قال هاي تقول قوة رب العالمين وقاهر رب العالمين ليمنعني من أكل هذه الحبة يمنعني سبحان الله في تلك اللحظة جاء شخص لا يعلم ما هي وما هو الأمر وما هي القصة حتى وازعر من زملائه يعني جاء من بعيد فاختطف هذه الحبة وأكلها اختطف هذه الحبة وأكلها الانسان يقول ويتحدى عياذا بالله وبالفعل هنالك يعني حصدت قصه في امراه عياذا بالله عز وجل جاء رجل قال لها إنه الله يزيد الخير وهذا اللباس لا يجوز جاء رجل يعني خشي عقاب الله عز وجل ان هو لم يامر معروف وينهى عن المكر هذه قصة يعني شخصيات معروفة وليست يعني منها هكذا ف... وهات تلك المرأة كانت عياذا بالله عز وجل من النساء المستكبرات الفاجرات يعني الفجور المعتقد كان معها الجواقات خلوه يعني به عياذا بالله من باب السخر والاستهزاء الرجل يعني انصدم وتألم وحزن لكن حزنه ما دام كثيرا حتى بلحظات أراد تقطع الشارع وجاءت سيارة ضربتها فأخذ يصرخ هذا الرجل قال والله نبهتها والله لقد قلت والله لقد أخبرتها لقد حذرتها لقد وعفتها سبحان الله ف وكذلك في يعني جامعة من الجامعات كان هناك أحد الأساتذة سبحان الله واو في الفاظه على الدين و... فاخذت الغيره بعض الشباب فابدا تركوا يعني المكان المحاضره وذهبوا حتى يشكو العميد ف... فجاء اخرون ولحقوا بهم قالوا تعالوا تعالوا لا داعي لهذا الكلام لقد توفاه الله قب... يعني توفاه الله عز وجل واحدهم هذا من ابناء العشائر اللي قالوا كيف حالك يا فلان قال والله حالتي انها ممتازه وطيبه بس والله كل هالقضية والله من ملك الموت طبعا هو قال عزرائيل يعني حتى تكون الروايه دقيقه طبعا ملك الموت اسمه ملك الموت وليس هنالك هذا اللفظ يعني لا يصح قال لكن والله اذا جاءني كان المسدس على جنب قال لكن والله إذا جاءني لأمسك هذا المسدس ما كمل الكلام وإذا بهي موت هنا سبحان الله ما كمل كلام نسأل الله أشترخ تام نسأل الله أشترخ تام يا إخوان فالاعتقاد بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله يجب أن يكون هذا المعتقد لا حول ولا قوة إلا بالله واذكر من هذه الامور سبحان الله يعني كان يعني بعض طلاب الجامعه وهذا القصه طبعا يعني حصلت وكنت ممن شهدها وعاينها يعني ففي بلد ما وكان يعني احد سبحان الله اخوت الاسلام تعرف عليهم يوم في الشارع قال كذا وتفضلوا عندنا ودعاهم البيت سبحان الله يعني عنده حتى لا يسكنوا في الفندق بالفعل يعني ذهبوا جاء بعض الشباب قالوا تفضل معنا المهم فقالهم يا إخواني إذا أردتم يعني الطعام أو الشراب هاي هنا دلهم ايش على المطبخ وعلى الأماكن يعني فتأخذوا حرية وكان أحدهم فجاء سأل أحدهم قال تريدون أن تأكلوا فالشباب يعني اعتذروا فهو واحد شريد ان يقول واحد ثاني اعتذر عن الطعام قال انا ما اريد ابدا لا استطيع يعني باطلاق يعني ارجون ان تعذرني ذاك جاء واراد انه بالفعل كان فيه البيض وكذا بحث عن السمن يبدو كأنه اخذ مواد زي هيك الغسيل صارت ايش يعني الرغبة كذا تقزز من المنظر المهم يعني نظف كذا وعرف مكان السمن أو الزيت ثم وضع وجهز الطعام لكن بقي في, إيش في نفسه يعني المنظر التقزز فما أكل جاء الثاني وجد الاكل كذا الى اخره الذي ما أرد الأكل فأكل سبحان الله ذاك الذي لم أرد الأكل أكل والذي الأكل إيه لم يكن سبحان الله وهذا صنعه لهذا وذاك ما توقع نفسه أن ينقل بس خلاص سبحان الله تقلب القلب يعني والرغبة في تلك اللحظة يعني هذه أرزاق الله لا حول ولا قوة دائما إلا فلنقل لا حول ولا قوة إلا بالله أحد من يذكرني حصة قصة يعني معه في تعيين يعني في منصب كبير ومركز كبير فكانت الورقة يعني مثلا رشحت أسماء معينة وكان قضية تنافسية والورقة يعني هكذا نمثل عليها بهذه الورقه الورقة فهذا كانت تنالك أسماء درجة أولى ودرجة ثانية مثلا مثل المسودة اللي هنا وهنا في أوراق وجاء شخص قال يا سيدي أنا يعني أرشح يعني كذا فالرجل كان يتكلم وهو يقلب الاوراق وبالهاتف وكذا جاء وقع على على الاشياء الثانيه اللي هي إيش يعني ليست المراده اصلا يعني وقع ومشى وتعين ذلك الانسان هنا سبحان الله ف... ومن من هذه القصص يعني سبحان الله يعني اذكر انه كان يعني في رحله من رحلات الحج تعرف زحام الحج هذه قصة حصلت معي. فسبحان الله وكان بعضهم قال أريد أن تبلغ هذه يعني أن تحمل هذه الأشرطة الشيخ يعني الألبان رحمه الله وترسل أحد الاخوه ولا ماشي. جاء بعض الناس قال يا شيخ تأخذ الأشرطة وتفتيش. قلت والله أصل الله عز وجل ببركة هذه الأشرطة أن يسر الله عز وجل الأمور. إيه؟ أن يستر هذا الأمر. فبالفعل هناك هالزحام وحاله صاروا يركضوا على هالسياره كل خدمات يعني كما يقال سبع نجوم لا اكثر خدمات على هالسيارات وكذا يلا ونزلوا وطلعوا بسرعه وبعدين قلنا ان شاء الله يعني يعتذر ان شاء الله نمشي لك يعني عذرنا معلش لو انو كذا بسرعه بسرعه بسرعه مشي بعدين المهم انتهى الامور وكذا واعطوني ورقه توقيع وحملوا كل شيء وجاهز كذا وإذا بشخص آخر يأتي على هم الجماعة وين أنتوا ما مشيتوا قال مشي مشينا أمورك أي سيارة نظر السياره سار يضحك <تصفيق> <تصفيق> اين الاسم نفس الاسم مطابق يعني يا إش الاسم مطابق يعني اسم حسين مع حسين وكذا قال نصيبك هذا صار عادي يضحك على أنفسه نصيبك تفضل مع السلامه فنحن نعتقد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى من اثار الإيمان بهذين الاسمين القول يعني القول المتين أن القوة لله تعالى جمع وحده ولا شريك لا راد لقضاء لا معقب لحكمه يعز من يشاء يذل من يشاء ينصر من يشاء يخذل من يشاء إه؟ لو تأملنا كيف نصر الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم كيف نزل الله عز وجل اولياءه رسله وانبياءه عليهم السلام مع قلت العدد بل يعني الحكمه الربانيه ان العدد دائما كان اقل والعتاد والسلاح كان دائما اقل بالفعل لليقين بايه بلا حول ولا قوه الا بالله لما جاءت حنين قالوا لن نغلب اليوم من ايه من قله ما كانوا اكثر من الأعداء بس نسبه وتناسب مع المعارك والغزوات الثانيه أكثر عدداً ها انتعشوا فلما شعروا بهذا الانتعاش عاقبهم الله عز وجل بالهزيمة فلم تغن عنهم شيئاً وضاقت عليهم الأرض بمرقبات ولما عرفوا الحقيقة ورجعوا إلى لحاول قوه إلا بلا انتصروا واضح من آثار يعني الإيمان بسم الله عز وجل القوي إن الإنسان يتقي ربه وأنه يطيع ويخشى هذا القوي دائما القوي يخشى لقوته أليس كذلك لبطشه إن بطش ربك على شديد هذا القوي يجب أن تخشى كيف تخشى؟ تحقيق العبوديه والطاعه لله عز وجل فيجب كذلك الإنسان من ثمرات هذا أن يحذر من الطغيان والفساد في الأرض ولا تفسده في الأرض بعد اصلاحها إفساد لفساد تقوى الله عز وجل واللف والدوران الله يعلم المفسد من المصلح قل الله نريد أن نصلح نريد إظهار عيوب الولاه وهم يريدون إيش؟ أن يفسدوا إيه؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واحيان بعضهم يشعر أنه إيه؟ هو الفاسد ويعلم أنه فاسد مفسد يريد الإفساد ولا يريد الإصلاح فنصر الله عليه وسلم إذن هذا من ثمرة الإيمان باسمي القوي المتين سبحانه وتعالى ان الإنسان يحذر من الطغيان والفساد في الأرض لأن هنالك من هو أقوى منه لذلك الحديث المعروف حديث أبي مسعود رضي الله عنه حينما أراد أن يضرب غلامه فسمع صوتا اعلم ابا مسعود ان الله عز وجل اقدر منك عليه هذا هو تتذكر القوي العظيم سبحانه وتعالى لذلك الرجل الثلاث الذين كانوا في الغار تذكر قوت القوي العظيم الان هو قدر عليها وقعد منها مقعد الرجل من زوجته كان يحبها حبا شديدا وألمت بها سنة من السنوات يعني ألمت بها يعني سنة جد وقحت يعني طلب منها فعل الفاحشه عياذا بالله عز وجل فلما قاعد منها مقعد الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه هنالك تذكر القوي ذكر بالله وطبعا لعله لو لم يذكر لفعل فاحشة لكن هنا انظروا ان بعض الناس قد يتذكر من كلمة يتذكر من كلمة وذكر بعضهم بالفعل يعني قصة حقيقية كيف الإنسان قد يتذكر قوة القوي وهذا يا اخواني علينا أن نذكر بقوة القوي علينا أن نذكر دائما بقوة القوي ولا تدري متى تكون الإجابة متى تكون الإجابة و بالفعل يعني ذكر بعضهم من الأمور التي وقعت على وجه الحقيقة إنه يعني كان رجل رجلا كبيرا في السن وما يعرف إلا المسجد والبيت ما يعرف شيئا جاء وأراد ذات يوم أن يذهب إلى المسجد كان في مشوار وفي يعني في أمر من الأمور فطلب من أحدهم قال أن تبلغني المسجد ذات من خبثه ارسله الى دار دعاره عياذا بالله عز وجل إيه؟ إيه؟ فالمهم يعني هذا جلس وينتظر المراه طبعا كانت عياذا بالله في وضع سيء وكذا وهو ما يعني ما فهم ايش الوضع فكان ينتظر فقال انا اريد يعني مسجدا ويعني اين المسجد المهم يعني هي استحيت هي مراه مع العهر والفجور لكن في بقية خير حينما سمعت الأذان سكتت بعد قليل سمع الأذان فقال لها يعني يا بنيتي أنها الآن نادى المؤذن أين هذا كذا أليس هذا المسجد أين المسجد أين كذا فهذه أخذت تبكي وجاءت تقبل رجلهم سبحان الله الله جل ايقظها في تلك اللحظه وقالت ذكرت القصه طبعا هنا دعا الى التوبه وقالها ان رجلي اقبل التوبه عن عبادي وكذا ويعني واصر ان ياخذها معه ل يعني وألبس اللباس كذا والى اخره والمتابه وحسن التوبة وبالفعل ذكر لي لك أحد احد الاشخاص مره يعني صاحب تاكسي قال كان جاي عيادا بالله من بعض النوادي الليليه فتح القران فواحد تضايق قال له يا شيخي طلب انه يغلقه ثاني يا شيخي هذا انه حصل حوار فالمهم اخذ الرجل يبكي هذا لانه كان يشعر بالتانيب من سماعه من سماع القران ولكن الله عز وجل بعد كلمه الطيب وبعد كذا الله عز وجل هداه واستقى وذلك الشخص استقى فلا تدري متى الكلمه تقال تطلق منك بالتذكير وهذا حصل بالفعل كذلك من إحدى النساء يعني وهذه أنا كنت فيها يعني شهدتها بنفسي قيلت لإحدى النساء سمعتها تقول كذا يعني فإلمه قالت لها اللي كانت مضيفة يعني أنا أنصحك لوجه لله وانت بين السماء والأرض واتق الله عز وجل وهذا ما يجوز فقالت والله الآن أنا سأبكي بعد بالفعل قليل جاءت يعني وقال طيب إيش العمل ايش اعمل فأنا كنت موجود قلت يعني خذ الأرقام بالفعل أخذت الأرقام وبعد ذلك قدمت استقالتها وتركت هذا العمل وهي ما شاء الله الآن على استقامة يعني فالتذكير بقوه بقوة القوي وعلامة العظيم هذه لابد أن تترك أيها الأخوة الأحبة أثرا كبيرا فكذلك من من هذه الآثار انه لا قوه لعبد على طاعه بقوته وتوفيقها حذاري ان تختر بنفسك ان تقول الله انا يعني انا قوي بايماني هؤلاء ضعفاء هؤلاء يعني هؤلاء هالكون هؤلاء خاسرون لذلك الذي قال والله لا يغفر الله لفلا قال الله عز وجل أوحى من الذي تأله علي فقد غفرت لفلان وأحبت عملك. إذا عدم الاخترار فلا حول ولا قوة إلا بالله. لاجتناب المعاصي ودفع الشرور. لا ليس هذا الحقيقة لا بحولك ولا بقوتك ولا بطولك ولا وبذكائك. ولا تقول إنما أتيت على علم عندي والله بعلم والله بذكائي والله بفهمي لا. وإنما فوض الأمر إلى الله. سبحانه وتعالى لذلك اخر شيء يعني او يعني من الامور يا اخواني اللي حصلت بالفعل وهذه كذلك سمعت من احد الاخوه ان عددا من الاخوه يعني استغفروا اخ لهم كان في قضيه قضية ميراث وجاءوا وهذه قضيه يعني في السعوديه فجاءوا قالوا يعني نحن نريد هذه الأرض منك خلال تقسيم المواريث نأخذ هذه الأرض وانت آمم يا إخواني خذوا ما شئتم ودعوا لي ما شئتم هذا الرجل يعني ما أرد أنه يكون في فرقة وانزعاج من أجل الدنيا فوض الأمر إلى الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله وكانت عقيلته لا حول ولا قوة إلا بالله لا أجلب دفع لا أجلب نفع ولا أدفع ضرر لا اجلب مال ولا هذا إلا كله يعني من عند رب العالمين جاءت البلدية تريد قيام مشروع وأخذت هذه الأرض كانت أغلى قطعة هي الـ هذه الـ التي يعني أرادوا أن يضحكوا أعطوا هذه القطعة قطعة هذا الإنسان أغلى قطعة هي قطعة هذا الإنسان وفقه الله عز وجل ان يأخذ بناءاً عن المدينة النبوية وهذه وأن يستفيد منها في الإيجار حتى يتفرغ للعلم والدعاء الله عز وجل وأن يسكن يعني بالمكان يعني بالشيء يعني يكفيه فهذا الاعتقاد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله في في في الطاعات في جلب الرزق في جلب النصر في أي أمر من أمور كذلك امام هذه القدره المطلقه تتساوى الامور جميعها الكبير والصغير والقليل والكثير احياء ميت واحد كاحياء الموتى جميعهم بعثهم كبعث انسان واحد قال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده واضح ليس كمثله شيء فقوة الله ليست يعني لا تشبه قوه يعني قوه رب العالمين او تمثلها بقوه الانسان او قوه المخلوق إيه؟ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده لكن بعض الناس الله جل لا يشغله شيئا عن شان ولا شيء عن شيء ولا امر عن امر سبحانه وتعالى كذلك من هذه الثمار الصدع بكلمه الحق لانك تأوي الى ركن شديد انك ان الله جل هو الناصر هو القوي والمتين أنت تعتقد فلذلك تصدع بكلمة الحق ولا تخشى إلا الله عز وجل لكن هذا بالحكم أو الموعرة الحسنة ومن هذه الثمرات أن نعتقد قوة الذات والاسماء والصفات هذه تجعل الإنسان يسلم ويستسلم لله فيكثر من تسبيحه وحده ومن عبادته عز وجل اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنا ومن يحققون يعني هذه المعاني يعتقدونها ويقتنعون ويعملون بمقتضاها ويستسلمون للقوي المتين سبحانه وتعالى انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين